شبكة الذكر الحكيم تقدم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مربعة عن أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وترى الناس سكارا هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس يزلون في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريضه كتب عليه أنه من تولاه فانه يضل فانه يضله ويهديه الى عذاب يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نقفة فإنا خلقناكم من تراب ثم من من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونطر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم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 وترى الأرض هامدا فإذا أزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيد ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير 110. فليعطحه ليضل عن سبيل الله له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 فإن أصابه خير لطمأن نبيه وإن أصابته فتنة قلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضر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 وَالْبَيْنَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِينَ وَالصَّابِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجْوُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا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 وَإِذْ يُهِلُّونَ فَمَا لَهُم مِّن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مطامع من حديد كل ما اخرجوا منها من غم من اعيدوا فيها اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من 124. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 125. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد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 ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ ذوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقارفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك كرجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويدفع اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأعوام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. اليقضوا تفتهم واليوفون ذرهم واليتطوفوا بالبيت العتيق ذلك وَمِنْ يُعْظِمُ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرُ الْمُعْدَدَ رَبِّ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فجتنب الرجس من الأوثان، فجتنب من الأوثان وجتنب قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به.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 ولكل أمّة جعلنا من سكّل يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق، فإلهكم إله واحد، فلهم أسلموا وبشروا المخبّتين.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 من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله علينا خواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا ذماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين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 له دماء صوامع وبيع وطلوات ومتاجد يذكر في نسم الله كثيرا ولا ينصر الله ما ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا, وأمروا بالمعرف وننوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصل مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها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 ثم أَخَذْتُهَا وإلي الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 فَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْتَخِذُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضُوا وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِخَاقٍ بَعِيدٍ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَيَدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ مَا بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُلْجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلْجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لَهُ الغني الحميد ألم تر أن الله تخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره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 مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 صُدْرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا لَوِ اجْتَمَعُوا وَلَوْ سَأَلُوا وَإِذْ يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَقْنُوبِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الله يطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بطير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جنتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج من لة أبيكم إبراهيم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 واعتصموا بالله، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله. هو مولاكم هو مولكم، فنعم المولى ونعم النصير.